مولى النور الحسن يصدق خطاها والورد يتعطر بنفح شذاها يوم قمرت والليل الفرح في سماها وبحى العروس التي فرد من كل زين وزين ربي عطاها جمالها لهم تنفي حضورها وصفها حتى الشعر ما يقوم لالا نسواها عفا وطيبه فيها وروعه السماء الكون كله معاها الليله يا فرح القلوب وهناها يا من التقت بالحب إبراهيم يا ابراهيم من الغمان الروحى اسهجايم بالسعاده وعساها يا رب تحفظهم وتجعل عمرهم يطولها الامدال سنين ومدها والله تنور الحسن يسبق خطاها والورد farah